حسنا الحلقة والسلسلات توركي اسلنا البنت بتاعتي جدي بس اكتر م... <تصفيق> وبس سلسل سنوات سنواته ضياع وياحيا ورافيف يراه البكراهون بس لمسع سولة انجي تبتقولي حاجات غريبة على فكرة ايه انجي دموع الورد اوكي حلو بس كله نكد بلا استثناء كل الحلقات نكد ايه انجي لا انجي ده اتين صراحة انا حريم السلطان ما شفتوش انا يعني هشوف كام مسلسل فاطمة بشوفه بس قرفت امي اللي اصلا عايز احداث جديدة بقى دول كانوا هيجبوا الضغط ليه دمان حلقات ولا تسع حلقات ده بيبكي والتاني بيصوت والتالت بيكسر ايه الناس دي غاية كان الحب بصراحة لا بصراحة تحفة تحفة يعني جميل جدا مين ثاني طب يا جماعة نروح نسمع اغنيه ونرجع ونرجع تاني Meteen zomaar naar mij gegaan, mijn vrienden en mijn vrienden, mijn vrienden, mijn vrienden en mijn Oorijna, tenin kan met de اعز النكد زي عناية انا لو ما عيضتش من مع المسلسل ما تفرجش عليه اصلا ولو ما جابليش اكتئاب ما حبوش اساسا نكد نكد زياني وبعدين دموع الورد انا شفته خمس مرات يا لهو يا انسي بس اول مرة شفته فيها كنت تشوفيني ساعة الحلقة عناية وارمة من كتر العياط وجنبي قلبت منازيل وحالتي زبالة يا منسي بصي انا لما شفت دموع الورد ده بعيد عنك بجد يعني نكد لا بجد نكد نكد يعني وخصوصا كمان انا بتدايق جدا من ال... يعني لما بتأثر بالمسلسلات ببكي بطريقة غبية ولما بتبكي بتفتكري اي حاجة اي حاجة وحشة حصلت معاكي اي ذكريات طين حصلت معاكي فدا بيجيب ده بيجيب ده وانا النكد عندي برضو متوافر 24 ساعة فالهو يعني ان انا لا بصراحة دموالوردة هو ماشي وكي حلو بس لا نكد نكد يعني اه احمد زيابيان مش انا قلتلك الحلقة هتبقى مسلسلات تركية وانت بس ادقتيش واحسن مسلسل تركي شفتو لحد الوقت خليل وميرنة كان بجد شيء جدا وبعد كده السنوات الضيعة وراشق الممنوع لا بص خليل وميرنة اه جميل جدا بس برضو كوبي من دومان الورد ويمكن هو كمان خليل وميرنة اهول من دومان الورد شوية والخليل ومرنا كان إلى حد ما كان فيه شوية دحكة شوية رومانس كده لكن إذا كنت مال ورد ده, ده بقول لك نكد لو شفته مش هتحاول تفتح أصلا التلفزيون تاني نهائي بالنسبة بقى السنوات الضياع ده تحفة آخر حاجة ليش ممنوع كزذلك بس السنوات الضياع بصراحة لأ يعني أحلى من خليل مرنا وخليل بمراحل هو ولاش الممنوع اا طيب اسامة عشري هلويت هلويتش ريح ريحت وبقت جبنة لي كده لا اخوة الظهري انت اللي جهان يا اسامة مش ريحت وبقت كده انش زياد حريب السلطان بيجي على دبي الساعة 12 بالليل اي خدمة جامد. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني انا بقولك مش عايزة وتفرج عليه اصلا انا واحدة سنوية عم يا جماعة انا تانية سنوي ولحد الوقت مش حاسة على فكر ان انا في ثانية سنوي يعني انا بشوف فاطمة و عرب ايدول بشوفه طبعا الجمعة والسبت استفت فيه جريز اناتومي ده مسلسل تحفة تحفة تحفة, تحفة على الان بي سي فور يا انج تفرج بيجي الساعة عشر على الان بي سي فور مسلسل جميل جدا جدا يعني بموت فيه جدا جريز اناتومي المهم أميرة روعة المسلسلات التركي خاصة خاصة بائعة الورد اه فكرتيني يا أميرة حرام عليكي ده انا اخر حلقه برغم ان كانت حلوة عدت ابكي بطريقة ما تعرفيش ليه ببكي أه بس انا لا وانا كنت ببكي علشان خلص ان انا كنت متعلقه بيه جدا سنوات الطياره تحفه لميس بتجنن ومراد بطل أه بطل بس تبعت <تصفيق> الورد اجمل مسلسل تركي لا بصي هو مش اجمل بس انا بصراحه لا بحبه جدا بقعه الورد يعني بس مش اجمل آه تمام اه اه اسولا اه اسولا على فكره نور آه على فكرة يا نور انا بحب مسلسل فاطمه لان البطل اسمه كريم وهو زي القمر بس كريم كامل جماله ملوش حل ابدا ده بدر وقمر طبعا اكيد ما حدش اجمل من كريم كامل يعني ده ما حدش يعترض على الموضوع ده يعني كيمو ده حبيبنا احمد ما حدش يعرف يهزر يعني وبتقول لي ايه الناس دي انا بلا فخر احمد زياد مش اي حد واحمد السقه ده مش بحبه اصلا كريم عبد العزيز احسن احسن احسن منه بكثير وأحمد عز والوات كريم اللي في مسلسل فاطمة انا شايف ان شخصيته أحسن من مهند بحس كده انه راجل ولا انا غلطان مع, إن مع انه بحب مهند برضو ولا انا غلطان مين ده اللي ما بحبش أحمد استقى انت هتخليني يتخانق معاك ليه دلوقتي يا جما <تصفيق> أحمد استقى على فكر لا تحفه بس هو في في افلام في الاواخير كده مش ضريفة يعني لكن لا احمد الساقة طبعا تحفى تمام وعلى فكرة كريم مش احسم مهند عشان برضو ما ندخلش احنا كده نخسر بعض انا مهند ده محدش القرنه باي حد انجي انت يا بس يا نور بدل, معض بدل معضك انا بموت في الشهرزاد وجمالها هازي ورقيق قوي يا بنتي انت تقديني ايه يا انجي يا انجي والله العظيم يا شهرزاد بس انا مقلت ليكيش مهي وحشة بس مستحيل مستحيل تكون احلى من لميس وثمر ونهال ده مستحيل يا بنتي تسيب تتكلمي ازاي يا اسجيل هزيل حبيبتي اخيرا جيتي السلام عليكم انا وراء نورتي كالعادة حبيبتي وانتو بتنموا على مين بقى يا تامين من نورك حبيبتي ايه ايه احنا بننم احنا كنا بنتكلم في قصه ودلوقتي انا بنها مسلسلات تركية شكلنا مش هنرجع لقصه تاني خالص اه طاهر اه انا مش هارف انتم بتتفرجوه للتركي ده ازاي يعني سبع مسلسلات في فيه 17000 حلقة للمسلسل الواحد الناتج 47 سنة من العمر <تصفيق> دي زيوه كده بالوشي على فكرة يا طاهر لا بصة يعني هي قامتشي الحلقات الطويلة جدا بس بصراحة انا بستمتع جدا لما بسمعه بسمع اي مسلسل تركي بالنسبة بها الحلقات الطويلة ده بيمنعك استعلي انا في الاخر لان انا بتدايق في الاخر لما بيخلص عشان بكون اتعلقت بيه زيادة عن اللزوم فالحالة بتقلب نكد عندي طيب نعمل ريفريش. احنا ساكلنا اجمع بشري نرجع الموضوع تاني على فكرة <تصفيق> ايه في <تصفيق> احمد زيابيان اصل انا مشكلة ما بتفرج على مسلسل لازم البطل يكون جامد زي مهند ويحيى والناس دي انا كنت والناس دي انا كنت جيت اتفرج على مسلسل امير اسمه عشق وجزاء بس زهقت منه وقلت والله ما اتفرج عليه كان هيجيب لي كل شوية امير والبنت بتاعته يتخانقوا وحاجة مملة خالص انا امير الحاجة الوحيده اللي شفتها له عاصي مسلسل تحفه نفسي اشوف اول حلقه بس منه انا شفت المسلسل كله بس نفسي اشوف اول حلقه لاني ما شفتهاش خالص مهند ويحيى طبعا دول جامدين يعني anyway. اميره لا تنسوا كمان مسلسلات المكسيكيه والكوريه المدبلجه روعه لا بس ما اتفركش على الحاجات دي يا اميره انا كفايه علي التركية التركيه قوي كفايه يعني انس دياب نور امان امان ربي امان على حلقه الدراما التركيه شكرا <تصفيق> لا بجد يعني يا جماعه البرنامج البرنامج المفروض نغيره بدل من علمتني الحياه افسدتني الحياة. الحياه مش علمتني الحياه خالص <تصفيق> وهوده التميمي ها ها على فكره على احلى مسلسل هو ادم انت احنا بذكره على فكرة مسلسلة التركية هو اه ادم بصراحة جميل بس النكدي برضو انا هنا الجماعة عندي شغالين يقولوا لي ده نكد وده مش عارفه ايه لهم يا جماعة على فكرة المسلسل التحفة هو ماشي نكد بس جميل ومش عارفه ايه ايني وهي يا كامل بص بتاعك اولا عشان دلتين حلقة اه واكتر من كده بتطلع روحي اه طيب ماشي ثانيا عشان جوزي حبيبي كان منور فيه استهلسا قصته واقع من الظلم اللي اللي عندنا وحاجات بتقطع القلب ايه ايه رابعا انه بتصدق كل حاجة كأنه حقيقة ايه خامسة ان التركي كله حب وخيانة وخناء ووجع راس مش بحبهم <تصفيق> بس لا لا امكر انهم مزز مزز موزا <تصفيق> جاتهمني لا لازم مش تسيب انتسيه في الاخر يا هود بعد ما تقولي كلمتك مزز دي زي حسن الشفعي تقولي اه لا الواد مزز جاتوني <تصفيق> جاتون <جتهم> قرفة <تصفيق> لا بصي هو لا ايه ده مسراحة تحفى اه ماشي بس انا برضو بحب التركي جدا اه انجي ديال نور لا انا كفاية عليا فاطمة وحريم السلطان انا كده ايه انا هموت نفسي لا ما تموتيش نفسي انجي ولا تتعبي نفسك خالص انا بس بقول لك ان المسلسل بتاع جريز داناتهم يتحفى يعني مش افتا على فكرة اي صوتك اماها بتسمعه او ده اخدوش فاجه ده ابنه اختي مهند كامل هو انتو بتقولوا ايه ها بنتكلم عن مسلسلات التركية مهند بعد ما كنا بنتكلم عن الحلقة مش عارفه ايه حصل انجي زياد نور انت انت نسيتوا المسلسل اللي على اسمك اللي عرفنا بالمسلسلات التركية اساسا اساسا مسلسل نور اه لا لا لا بجد بموت في نور بموت في مسلسل نور يا انجي مهما اتفرجت عليه ما زهقش منه ابدا ابدا يعني اكتر مسلسل حبيته في حياتي وما ومزقش منه مهما تفرقت عليه خالص <تصفيق> <تصفيق> مزقش منه مهما تفرقت عليه خالص اينا ماشي كله خناقات اللهم يتخنوا وبعدين يرجعوا ويتصالحوا يتخنوا ويرجعوا الصالحوا بس بصراحة بحبوا هيدين طيب يا جماعة نروح نسمع اغنية هروح اسكت الوادي من اختي وارجع لكم تاني هتفضل في قلبي هيفضل حبك معايا هتفضل في قلبي يا حبيبي هيفضل حبك معي هاتفضل في قلبي يا حبيبي للنهاي